وإسماعيل وإسحاق ويعكوب والأسباط كان هودا أو نصارى قل أأنتم أعلموا من الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عم